موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعندتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتنوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى, عسى أن خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب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 يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر او انثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند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 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم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 وَعَلَيْكُمْ أَنْهَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كنتم صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ